شبكة مزامير آل تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كفا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 وَلَمَن كُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَخِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْتَ يَا وَكَانَتْ امْرَأَتِي آخِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ مَالِي يَعْقُوبُ وَاجْعَلْهُ رَبَّ رَبِّي يَا زكريا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ يَا زَكَرِيَّا أُذُنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَوْلِ السَّمِيعِ قَالَ رَبِّ أَن نُلِي غُلامٌ وَكَانَتْ وَكَانَتْ امْرَأَةٌ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيَةً قَالَ كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هيد وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية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 يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة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 فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلامه ولم يمسسني بشر قالت أن يكون لي غلامه ولم يمسسني بشر ولمك بغيا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 فحملته فانثبتت به مكانا قصيا فاجاء المخاض فاجاء المخاض الى جذع نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت لسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وَهُزي إلَْكِ بِجِذََّّ خُلَنتِ تَ السَّ قَطَ عَلَْكِ رُطَبًا جَنّ فَكُل وَشْرَب وَقَِّْي عَينَا فَإِمَّا تَرَيَّ مِنَبَشرِ أَ أحدَدًا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريا لقد جئت شيئا فريا يا اختاه رون ما كان ابوك امراؤ سوء وما وما كانت امك بغيه فاشارت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 والسلام علي يوم أولدت ويوم أمت ويوم أبعث حيا ذَلِكَ عيسى بن مريم قول الحق الذي فِيهِ يمترون ما كان لله أن يتخذ من وغد سبحانه اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ اختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا مما شهد يوم عظيم اسمع بهم وانصر اسمع بهم وانصر يوم ياتوننا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 اتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا سَكَعَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قال أراغب ننتعنا لهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي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 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيئا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليه إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَدْتَ بَيْنَنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر فخلف من بعدهم خلفنا ضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات اضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ نَارًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة تلك الجنة التي وَمَنْ كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَوْسَمِيًا ويقول الانسان ااذا ما مات ل سوف اخرج حيا او لا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فورد بك والشياطين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 ولا بها صليا وإما حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَتْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مقاما وَأَحْسَنُ دِينًا وَكَمْ لَكِنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا قُلْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَيَعْلَمُونَ مَنْ وَشَّرٌ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا افرى الذي كفر بآياتنا وقال لؤت يمنا ما له وولد طَلَعَ الغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَذَّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِبَابًا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزوا أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عذا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وَنَسُوقُ الْ المُجرِمينَ إلَ جَهَنَّ مَ إِردَ لَا يَمْكُونَ الشَّفَان إِلَّا مَن التَّخَذَذَر الرَّحْمَانِ عَذَ وَقَاُ التَّخَذَرٌ رَحْمَان وَلَدَ لقد جئتم شيئا الدنيا كاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال يكاد السماوات يتف قَرْنًا مِنْ نُورٍ شَقَّ الْأَرْضَ وَتَحَرَّجَتِ الْجِبَالُ هَبَذَ انْدَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَبَّ وَمَا يَنبَغِي وَمَا ينبغي وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إن في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم لقد أحصاهم لقد أحصاهم, لقد أحصاهم وعدهم عدوا وكلهم وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ دَرَجَاتٍ